بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين لا نزال في النوع الخامس من العوامل اللفظية السماعيه و طبعا النوع الخامس والنوع الرابع من العوامل اللفظيه السماعيه ذكرنا انها عوامل خاصه بالفعل المضارع لا لا تؤثر في في الاسم وانما تؤثر في الفعل المضارع فقط طبعا نقول لا تؤثر في الاسم لان الذي يأتي معمولا في يعني في الاصل الاسم والفعل المضارع المعربة أما المبنيات ففي الغالب هي كلمات مبنية غير معربة فلا تأتي معمولات في الغالب يعني وإن جاءت معمولات فهي تأتي في محل المعرب وليست معربة كأن تقول من درس نجح فهنا جاء الفعل الشرط وجواب الشرط جاء فعلا ماضيا لا نقول مجزوم نقول جاء في محل المجزوم درس فعل ماضي بنع الفتح في محل جزم فإعرابها محل المبنيات ذلك الأصل في المعمولات أن تكون اسماء أو تكون افعالا مضارعة أما الأنواع الثلاثة الأولى في الباب الأول وهو باب العوامل اللفظية السماعيه فإنها خاصة بالاسم الحروف التي تجر اسما واحدا والحروف التي تنصب اسما وترفع خبرا والحروف التي ترفع الاسما وتنصب الخبرة هذه هي الأنواع الثلاثة خاصة بالاسم النوع الرابع وهو الحروف التي تنصب المضارع تنصب فعلا واحدا فقط هذه خاصة بالمضارع وهي أنولا وفي أربعة عوامل طبعا هذه العوامل على مذهب البصريين العوامل أربعة النوع التي تنصب الفعل مضارع أربعة أما الكوفيون فيصلون مفردات النوع الرابع إلى عشرة, عشرة عوامل كلها ترجع إلى هذه العوامل الأربعة يعني ما يذكره الكوفيون زيادة على الأربعة المذكورة في النوع الرابع البصريون يقولون هي ليست عوامل وإنما العامل أن مضمرة بعدها في فيذكرون مثل لام التعليل يقولون تنصب الفعل المضارع اللام نفسها لتدرسه يعني لتبين للناس قالوا اللام حرف نعصب ويقولون أيضا بعد لام الجحود ما كان الله ليعذبهم لام الجحود يقولون هي حرف ناصب هذا على مذهب الكفيين ويقولون فاء السببية المسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل هي حرف ناصب ويقولون واو المعية المسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل هي أيضا حرف ناصب ويقولون أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلى حرف الناصب يعني يعمل النصب بنفسه في هذه المواضع البصريون يقولون هذه ليست عوامل وإنما العامل أن مضمرة بعدها طبعا والقياس والذوق يشهد لمذهب البصريين يشهد لمذهب البصريين يعني يأتي هذا الباب مفصلا في الأجرمية في شرح الأجرمية عند ذلك إن يسر الله لنا قراءة ذلك الكتاب سنبين لماذا تقرر أن الذوق والقياس يشهدان لمذهب الكوفي البصريين أي نعم العوامل التي النوع الخامس قلنا كلمات تجزم الفعل المضارع وقلنا هي قسمان قسم يجزم فعلا واحدا وتكلمنا عن مفردات هذا القسم وهي أربعة لم ولما ولام الأمر ولا الناهيه وقلنا قسم يجزم فعلين يعني يعمل في فعلين يعمل عملا واحدا في معمولين العمل الواحد هو الجزم والمعمولان فعلان مضارعان القسم الثاني من النوع الخامس ينقسم الى قسمين ايضا حروف واسماء ومنه قلنا من هنا قلنا إن العوامل اللفظيه السماعيه هي عبارة عن حروف وأسماء لا توجد أفعال هي عوامل لفظية سماعيه بل الأفعال عوامل قياسية الأسماء تأتي عوامل سماعيه وتأتي عوامل قياسية أما الأفعال فلا تأتي إلا عوامل قياسية الحروف لا تأتي إلا سماعيه ليس فيها مجال القياس فالقسمة إذا ثلاثية الحروف ليس لها حظر في القياس وإنما هي كل عوامل بسبوعة من العرب في نطقها وفي عملها الأسماء يمكن أن تكون قسم الثاني طبعا القسم الأولى الحروف القسم الثاني الأسماء يمكن أن تكون عوامل سماعية ويمكن أن تكون عوامل قياسية الذي بين أيدينا الأسماء التي بين أيدينا الأسماء التي تجذب فعلين هي عوامل سمع. لفظية سماعية وسأتي في بحث العوامل القياسية أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهة ايضا عوامل قياسية فالاسم منه منهما هو عامل لفظي سماعي ومنهما هو عامل لفظي قياسي أما الفعل فلا يأتي إلا عاملا قياسيا نعم. يقول وهذه الأربعة طبعا انتهى من القسم الأول تكلم عن لم ولما ولام الأمر ولا نهي ثم قال وهذه الأربعة تجزم فعلا واحدا يعني لا تتطلب إلا معمولا واحدا بينما القسم الذي بين أيدينا يتطلب معمولين يحتاج معمولين لأن المعمول الواحد لا يتم به الكلام لو أتيت بمعمول واحد مع هذه العوامل الكلام يبقى ناقصا لو قلت إن تدرس ولم تكمل فإن هذا الكلام لا, لا, لا يؤدي لا. إلى فائدة يحسن السكوت عليها لكن لو قلت إن تدرس تنجح هنا حصلت فائدة حصلت فائدة يحسن السكوت عليها من قبل السامع أو من قبل المخاطب أو من قبلهما معا العوامل التي بين أيدينا عبارة عن أحد عشر عاملا التي تجزم التي تجزم فعلين عبارة عن أحد عشر عاملا الأول منها إن إن الشرطية إن هذه متفق على حرفيتها إن تدرس تنجح ان تدرس تنجح ان حرف شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه تدرس فعل مضارع مجزوم بان وعلامه جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل مستتر جوازا وجوبا تقدره انت الفاعل مستتر وجوبا تقديره انت تنجح فعل مضارع مجزوم بإن ايضا وعلامه جزمه السكون وهو جواب الشرط والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت فإذا العامل الأول مذكور في هذا الباب إن في هذا القسم وهنا وأن شيخ ما في المفعول به لا يحتاج يا عمه لا يحتاج ذكرنا ناقشنا البارحة المسألة حتى مم. لو كان الفعل تقول درست مادة الحساب مم. هنا يأخذ مفعول به قلت درس يأخذ مفعول به نقول أحيانا المتعدي مجرا اللازم لأن المفعول به لا يحتاج, لا يحتاج إلى ذكر تدرس واجباتك المدرسية طبعا تنجح في اللازم تنجح في دراستك نعم العامل الثاني مهما مهما اسم اسم شرط جازم مختلف فيه ذهب بعض النحاة إلى أنه حرف والراجح أنه اسم وهو بمعنى شيئا ما أو, أو بمعنى أي شيء ما يقول مهما تفعل تسأل عنه المعنى أي شيء ما إن تفعله تسال عنه فمهما اذا الراجح اسميتها مهما لها محلان اعرابيان نحن دائما ننظر الى الفعل الذي بعدها فعل الشرط ان كان متعديا واخذ مفعوله فمهما مبتدا وإن كان لازما لا يحتاج إلى مفعول فمهما مبتدا أيضا كيف على الفعل؟, الفعل المتعدي الفعل؟ المتعدي والفعل اللازم طبعا هناك أوزان يعني ستأتي فمجموعة أوزان لا تكون ما يكون على وزنها لا يكون إلا متعدي وهناك أوزان يعني ما يكون على وزنها يكون لازم سيأتي هذا الأمر يعني مثل المهم هنا أن نعرف أنه إذا كانت ما بعدها متعديا فعل الشرط إذا كان متعديا ولم يأخذ مفعولا به فمهما هي المفعول به وإن كان لازما فهي مبتدا كذلك إن كان متعديا وأخذ مفعول به هي مبتدا مثال طبعا أتى مهما تفعل يعني أي شيء ما إن تفعل أو أي شيء ما تفعله يعني سياتي علينا في أثناء الشرح منهم من قدر أي شيء ما إن تفعل ومنهم من قدر أي شيء تفعل أي شيء ما تفعل تسأل عنه التقديران صحيحان عن لا إشكال فيهما مهما هنا مهما تفعل تفعل فعل ولم يأخذ مفعولا به فاذا مهما تكون مفعول به مقدم مهما إذن هنا عامل ومعمول بنفس الوقت إذن. هي عامل في تفعل الجزم وتفعل عامل فيها النصب على المفعولية محلا فنقول مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل جازم اي نعم اسم الشرط كلها مبنية اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم يجزم فعلين. الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرطي وجزاؤه طبعا الحرف كلها مبنية نعم الحروف كلها مبنية الأسماء منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب أسماء الشرط كلها مبنية طبعا هناك يعني حصل للأسماع المبنية يعني الأسماع المبنية تندرج تحت سبعة أبواب يعني عندما تذهب إلى علم النحو الموضوعات سوف تمر علينا الأبواب المبنية وهي سهل سهل حفظها يعني تندرج تحت سبعة أبواب وهي المبني سماعي لا مجال فيه للقياس أينها فمهما قلنا اسم شرط يازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه تفعل فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامه جزمه السكون وهو فعل الشرط تسأل فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بمهما وعلم الجزمه السكون وهو جواب الشرط طبعاً مناقب الفاعل مستث ووجب تقديره أنت تفعل الفاعل مستث ووجب تقديره أنت عنه عن حرف جر وبدأ على السكون لمحال لهم العرب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بعام والجار المجرور متعلقاً بالفعل تسأل نعم الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر طب ليش مبني على الضم الضمائر كلهم مبني سواء كانت متصلة أو منفصلة وتبنى يعني يعني يبنى على الضم تشبيها يعني لانه حال محل اسم والاسماء العصرف فيها الرفع يعني طيب لو لو حركته بال بالفتح لالتبسه بالمؤنث ولا يمكن تحريكه بالكسر وراح حركته بالضم يعني لا يلتبس لا يحصل فيه التباس طيب اذا الان صار عندنا عاملان ان طبعا قال والخامسة إن نحو ان تتب تغفر ذنوبك لم نعرب المثال نعربه الآن إن حرف شرط جاز مجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب جزاؤه مبني على السكون لا محل له من الإعراب تتب فعل مضارع مجزوم بإنه علامة جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت تغفر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون هو جواب الشرط فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط ذنوبك ذنوب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه قال والسادسة مهما كلها نائب فاعل ذنوبه نائب فاعل إيه نائب فاعل اللي توفر توفر مبني ذنوب مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه والسادسة مهما نحو مهما تفعل تسأل عنه هذا المثال أعرضناه الآن قبل قليل والسابعة ما ما أخت مهما وما قيل في مهما ينطبق على ما تماما لا ما قيل في شأن إعرابها هذا فارق ما ذكرته الآن فارق بين ما ومهما أيضا اسم شرط يازم متفق بمعنى متفق شيء ما متفق, اسم. أي متفق على اسميتها مم. شيء ما مم. إن تفعل أو شيء ما تفعل أيضا مم. ننظر إلى الفعل الذي بعدها الذي هو فعل الشرط مم. إن أخذ مفعولا به أو كان لازما فما تكون مبتدأ إن, إن كان متعديا ولم يأخذ مفعول به فما تكون هي المفعول به المفعول به مقدم. طيب. الشيخ كان مبتدا يحتاج إلى خبر. إذا كان مبتدا تكون جمل الجملتان جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط هي في محل رفع خبر. يعني فعل مضارع مجزوم مع الجزم, الجزم السكون فعل الشرط فعل مضارع مجزوم مع الجزم السكون هو جواب الشرط والجملتان في محل رفع مبتدا. طيب. في محل رفع خبر عفوا في محل رفع خبر للمبتدأ إذا كانت ما مبتدأا إذا تتفق ما ومهما في المعنى والعمل, والعمل والموضع الإعرابي والموقع الإعرابي قد تكون مبتدأ وقد تكون مفعول به بحسب فعل الشرط إن كان فعل الشرط متعديا ولم يأخذ مفعول به فما هي المفعول به إن كان متعديا وأخذ مفعول به أو كان لازما ما تكون مبتدا وجملتا فعل الشرط وجواب الشرط يكونان أو تكونان في محل رفع خبر نعم تكونان في محل رفع خبر هذا الجانب الذي تتفق فيه ما ومهما الجانب الذي تختلف فيه ما عن مهما هو أن مهما اختلف فيها بين الاسميه والحرفية أما ما فإنه متفق على اسميتها لم يختلف في في في اسميتها المعنى واحد مهما تفعل يعني شيئا ما تفعل ما تفعل يعني شيئا ما تفعل معنى ما ومهما متحد ولذلك يؤتى بهما في كتب النحو بعد بعد بعض بعضهما الرتب تذكر مهما ثم تذكر ما بعدها لأنه هو بمعنى واحد الثامنة الكلمة الثامنة من الكلمات التي تجزم فعلين من طبعا من تأتي قلنا ما أيضا تأتي ما تأتي اسم موصول الماسة لكننا نتحدث عنها قبل قد تأتي اسم موصول تأتي اسم شرط تأتي نكرة تامة بمعنى شيء تأتي تعجبية تأتي اسم شرط تأتي مصدر. وتأتي حرف مصدري مم. نعم فنحن الذي يعنينا من كل هذه المعاني نجيئها اسم شرط مم. المعاني الأخرى ستطرق في أبوابها من أيضا تأتي اسم شرط تأتي اسم استفهام تأتي اسم موصول الذي يعنينا من معانيها كونها اسم شرط مجيئها اسم شرط هنا في هذا الباب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا من يعمل عملا صالحا يكون ناجيا يعني الغالب ان تكون مبتدا ويمكن ان تاتي مفعولا به من من تضرب اضرب نفس عمل مهما وما قريبا من مهما وما لكن مهما وما يغلب فيهما المفعولية أوه. ويأتي يعني مبتدأ على قلة ما من بالعكس يغلب فيها الابتداء وتأتي مفعولا على قلة آآ آآ تقول مثل من من يزرع يحصد لا يمكن أن تكون من هنا مفعول به هنا من مبتدأ لأن من لا إيه من يزرع يحصد تقول طيب هذا الفعل متعدي تقول متعدٍ لكن لا يصلح أن تكون من هي المفعول له مفعول به له اه تقول اه من يزرع زرعا يحصده إيه فمن هنا لا تصلح مفعول به يعني حتى في لكن في بعض الأحيان تأتي صالحة لأن تكون مفعول به تقول من تضرب أضرب من اسم شرط يازم مبني على السكون في محل مفعول به مقدم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب هو جزائه تضرب فعل مضارع مجزوم بمن وعلى جزمه السكون وهو فعل الشرط والفعل مستثري وجوبا تقديره أنت أضرب فعل مضارع مجزوم بمن وعلى من جزمه السكون والفعل ضمير مستثري وجوبا تقديره أنت هنا جاءت مفعول به لكن قلنا يغلب مجيئها مبتدا من يعمل عملا صالحا يكون ناجحا هذا المثال قال والثامنة يعني والكلمة الثامنة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين من نحو من يعمل عملا صالحا يكون يكون ناجحا من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا في هذا المثال يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر جوازا تقدره وراجع إلى من عملا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة صالحا صفل عملا منصوب وعلامة نصبها الفتحة ويكن فعل مضارع مجزوم فعل مضارع ناسخ مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط يكون أي يكون فعل مضارع ناسخ مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط واسمه ضمير مستتر جوازا تقدره هو راجع إلى من ناجحا خبر يكون منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهر على آخره وجملتا فعل الشرط يعمل وجواب وجواب الشرط يكون في محل رفع خبر المبتدا إذا هذه الكلمة, الكلمة الث من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين الود تاسعة يعني الكلمة التاسعة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين المضارعين أين أيضا من العوابل التي يزدوج فيها العمل هي تكون عاملا ومعمولا كذلك كل هذه الأدوات يعني نرى أنها عامل ومعمول بنفس الوقت يعني مثل من معمولها بالابتداء هنا عامل, عامل فيها الابتداء عاملين. يعني لم تأتي بدون معمول هي معمول لغير عاملها لكن باقي الكلمات لما ان كانت مبتدا من او ما او مهما ان اعتبرناها مبتدا فهي فمعمولها غير عاملها وان اعتبرناها مفعولا به فهي عاملة في فعل الشرط وفعل الشرط عامل بها طيب التاسعه اين الكلمه التاسعه من الكلمات التي تنصب فعلين مضارعين التي تجزم فعلين مضارعين أين؟, أين طبعا يسأل بها عن المكان تأتي اسم استفهام وتأتي اسم شرط تأتي مع ما وتأتي بدون ما يمكن أين ما تكون يدرك الموت أين تكون يدرك الموت يعني يمكن أن تأتي بعدها ما زائدة ويمكن أن لا تأتي معها ولا يؤثران في عمله لا تؤثر في عملها ما حرف زائد من على السكون لا محل له من الاعراب نقول اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان ظرف... ظرف مكان نسال بها عن المكان اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان طبعا ظرف مكان لفعل الشرط يعني تكن مبتدا لا لا تأتي مبتدا ابدا لا تأتي إلا إلا مفعول فيه حصلا لأنها يسأل بها عن المكان نقول أين اسم شرط يازم مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان ظرف مكان لفعل الشرط, لفعل الشرط. تكون فعل مضارع مجزوم بأين وعلى مجزمه السكون وهو فعل الشرط تكون هنا فعل لازم فعل, فعل تام وليس ناقصا يعني اين توجد إذا كانت بما كان بمعنى وجده فانها تكون فعلا تاما اسمها مستتر وجوبا تقدره أنت فعل فاعلها مستتر وجوبا تقدره انت عندما نقول كان تامه فإنها تأخذ فاعلا لا تاخذ اسما ولا خبرا كان هنا تكن هنا فعلا تاماً. فعل تام نقول اسم فعل مضارع مجزوم باينه وعلامه جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل مستثر وجوباً, وجوبا تقدره أنت يدرك الموت يدرك فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط والكاف يدرك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به الموت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهره على آخره يمكن أن تأتي أين ما تكون نقول نفس الإعراب السابق اسم شرط يازم مبني على الفتح في محل نصب وفؤول فيه ظرف مكان ما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب والعاشرة متى الكلمة العاشرة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين متى متى أيضا اسم شرط تاتي اسم شرط وتأتي اسم استفهام وتأتي حرف جر متى لجج خضر في, ق... في لغه بعض القبائل العرب بمعنى من لكن الذي يعنينا من معانيها هو كونها اسم شرط جازم متى تحسد تهلك أو تهلك متى يسأل بها عن الزمان فهي إذن اسم شرط جازم مبني على السكون متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان اين كل مفعول فيه ظرف مكان يسال بها عن المكان فهي ظرف مكان يسال بمتى عن الزمان فهي ظرف زمان يجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط تحسد فعل مضارع مجزوم بمتى وعلى جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تهلك أكذا ضبطها في الكتاب ويمكن أن تضبط بقولك تهلك بالبناء للمعلوم نعلم حسب ما هو موجود في الكتاب تهلك فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط ونائب الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت تحسد الفاعل مستت رجوبا تقدره أنت أيضا أيضا متى تأتي متصلة بما الزائدة وتأتي مجردة عن ما الزائدة متى ما تحسد تهدي أو كأن تأتي بما ويمكن كأن تأتي بدون ما مثل مثل, أي. مثل أينا حيث جواز اتصالها بما أو عدم جواز اتصالها بما والحادية عشرة يعني والكلمة الحادية عشرة من الكلمات التي تجزم فعل المضارعين أن أن يسأل بها عن المكان ايضا أن تذهب أذهب يعني إلى أي مكان تذهب أذهب اسم شرط يازم طبعا المثال الذي أتى به نحو قال والحادية عشرة أن نحو أن تذنب يعلمك الله تعالى يعني في أي مكان تذنب يعلمك الله تعالى أن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه تذنب فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط أينا والفاعل ضمير مستثير وجوبا تقديره أنت يعلمك فعل مضارع يعلم فعل مضارع مجزوم بأن وعلامه جزمه السكون وهو جواب الشرط والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به الله فاعل مرفوع وعلى رفعه الضم الظاهر على آخره تعالى فعل فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الالف منع من ظهوره التعذر والفاعل مستثير جوازا تقديره هو راجع إلى الله عز وجل والجملة في محل نصب حال أن أن للمكان ولا تتصل بما لا يقال أن ما تأتي غير متصلة بما بخلاف اين التي هي للمكان تأتي مع ما وتأتي مجردة من ما الزائدة والثانية عشرة، يعني والكلمة الثانية عشرة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين. أي أي نحو أي عالم يتكبر يبيضه الله تعالى. طبعا أي نحن قلنا اسماء الشرط مبنية. والحروف كلها مبنية يستثنى من أسماء الشرط المبنية أي فإن هذه الأدات تكون معربة والسبب في إعرابها أنها ملازمه للإضافة يعني لا تأتي إلا مضافة طبعا سبب بناء أي كلمة سواء كانت اسما أو فعلا هو شبهها القوي بالحرف أسماء الشرط سبب بذائها وجود شبه قوي بينها وبين الحروف ما هو هذا الشبه القوي هو الافتقار المتأصل الذي لا يفارقها أبدا إلى جملتي فعل الشرط وجواب الشرط فهي بحاجة إلى غيرها لا يتم معناها إلا بواسطة غيرها كالحروف فإن معانيها لا تتضح إلا بواسطة غيرها هذا الشبه أحد أوجه الشبه التي ينص علماء النحو عليها ويذكرون أنها سبب لبناء الأسماء والأفعال طيب أي كلمة موجود فيها هذا الشبه مفتقرة دائما إلى جملة فعل الشرط وإلى جملة جواب الشرط ليتبين معناها ولكن هذا هذا هذا الشبه عورض ب يعني عورضة بسبب يجذبها إلى الأسماء يقربها إلى الأسماء ويبعدها عن الحروف وهو الإضافة فإن الإضافة من خواص الأسماء وهذه الأدات من بين كل الأدوات تأتي مضافة تأتي ملزمة للإضافة والإضافة من خواص الأسماء فحميت من تأثير شبه الحرف الذي هو الافتقار المتأصل فيها الإضافة جذبتها إلى الأسماء وجعلت هذا الشبه بالحرف الذي فيها غير مؤثر ولذلك أعربت اي طبعا تأتي في محرفة مبتدأ تأتي في محل نصب تأتي في محل جر حسب موقعها في الجملة ملازمه للإضافة اما لفظا ومعنى واما معنى فقط يمكن تقول اي عالم يتكبر يبغضه الله يمكن ان تقول اي يتكبر يبغضه الله اي رجل تكرم تكرمه ايا تكرم يكرمك اي رجل تكرم يكرمك كون مفؤول به مضاف يمكن ان تحذف الاضافه ايا تكرم يكرمك فاذا ملازمه للاضافه اما لفظا واما معننا لا تفارقها الاضافه لكن يمكن ان يحذف المضاف اليه لفظا ويبقى مقدرا ولذلك فارقت الأسماء المبنية في هذه الميزة التي جذبتها إلى الأسماء وحمتها من شبه الحرف الذي هو افتقارها المتأصل الدائم إلى جملة فعل الشرط وجملة يواب الشرط قال المثال الذي ذكره نحو أي عالم يتكبر يبغضه الله أي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف عالم مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة أي اسم شرط يازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب هو جزاؤه يتكبر فعل مضارع قلنا مبتدا مرفوع هذا ما في المحل عندما يتعذر الإعراب الظاهر اللفظي الأصلي يعني قلنا ذيك الأسماء في محل رفع في محل نصب لأنها مبنية ما هذه معرب فلا نقول في محل نقول مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه وهو مضاف وعالم مضاف إليه مجروع عن جره الكسرة يتكبر, يتكبر فعل مضارع مجزوم بأي وعلى جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل مستتر جوازا تقدره هو راجع إلى عالم يبغضه فعل مضارع مجزوم بأي وعلى مجزمه السكون وهو جواب الشرط والهاء ضمير متصل إبن على الضم في محل مفعول به الله فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره تعال فعل ماضي على السكون إبن على الفتح المقدر على الألف تعال فعل ماضي على الفتح المقدر على الألف والفاعل الفاعل التقدير هو والجملة في محل النصب حال طيب هذه الأداء يمكن أن نقول اي يتكبر يبغض الله نحذف المضاف اليه لفظا ولكن نبقيه مقدرا <تصفيق> نفس الاعراب نفس الاعراب الثالثة عشرة يعني الكلمة الثالثة عشرة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين حيثما حيث طبعا اسم يدل على المكان يمكن أن تأتي طبعا اسم يدل على المكان وهي طبعا لا ت إذا أتذيازمة تأتي مقارنة لمع لا تفارقها الزائده أما ان كانت غير جازمة يعني تكون ظرف مكان جلست حيث جلس الزيد فهنا لا لا يشترط أن تقترب بما إن جاءت اسم شرط يشترط أن تكون مقترنة بما الزائدة. ظروف ااا ظروف عندنا أينه وأنه. وحيث ما حيث اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان ما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الأعراب تفعل فعل مضارع مجزوم بحيث وعلامة الجزم السكون وهو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يكتب فعلك يكتب فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بحيث ما وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط فعل فعلو كفعل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف والكاف ضمير متصل أبلي على الفتح في محل جر مضاف إليه إذا قال حيث ما تفعل يكتب فعلك هذا المثال الذي ذكره عربنا طبعا والرابعة عشرة يعني والكلمة الرابعة عشرة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين إذ ما إذ ما نحو إذ ما تتب تقبل توبتك إذ ما من أدوات الشرط الجازمه التي تجزم فعلين مضارعين اختلف في فيها فقيل هي اسم وقيل هي حرف والراجح عند سيبويه رحمه الله أنها حرف قال المبرد إنها ظرف يعني تكون اسم وليست حرف لا تكون حرف اذا قال هي ظرف يعني اسما سيبويه رحمه الله قال هي حرف والراجح طبعا ما ذهب اليه سيبويه من أنها حرف نحن المذهب البصري هو على تكون ظرف زمان او مكان واذا ما ظرف زمان هي اساسا اذ للزمن الماضي زيدت عليها ما فلما زيدت عليها ما سيبوه ومن معه قال قطعت عن الظرفية وصارت اداه شرط بمعنى ان فهي حرف المبرد ومن معه قالوا هي ظرف إذ ظرف للزمن الماضي هي على حالها لما زيدت عليها ما بقيت على حالها وصارت تفيد الشرطية فهي ظرف يفيد الشرطية ما طبعا هذا النقاش يعني يفيد قوة مذهب المبرد أن الأصل عدب القطع يعني الأصل أن الشيء إذا تغير من معنى إلى معنى آخر بسبب اتصل به من حرف زائد أو من حرف عامل لا, يخ لا يسلبه ماهيته الآن الفعل المضارع فنقول فعل مضارع إذا اتصلت به لم يصبح للماضي لكن لا نقول فعل ماضي ف. دل على أن يعني هذا الكلام النقاش يقوي مذهب المبرد طبعا لكن نحن نميل إلى مذهب سبوي نقول حرف حرف بمعنى إن ونختصر النطق على النقاش يعني إذ ما حرف شرط يازم مبني على السكون حرف شرط يازم حرف شد مبني على السكون لا محل لهما بالأعراب طبعا المثال الذي ذكره نحو إذ ما تتب تقبل توبتك قلنا إذ ما حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب تتب فعل مضارع مجزوم بإذ ما وعلى من جزمه السكون وهو فعل الشرط تقبل فعل مضارع مبني المجهول مجزوم بإذ ما من جزمه السكون وهو جواب الشرط طبعا تتب إذ ما تتب تتب فعل قلنا فعل مضارع مجزوم بإذ ما وعلى جزمه السكون وهو فعل الشرط والفعل مسترجوبا أن تقديره أنت تقبل فعل مضارع مجزوم مبني للمجهول مجزوم بإذما وعلى الجزم السكون هو جواب الشرط توبة نائب فاعل مرفوع وعلى ترفيه الضم الظاهر على آخره على آخره توبة مضاف الكاف مربطة سبب على الفتح في محل جر مضاف إليه هذا على مذهب سيبوي أما إن أردنا أن نعرب على مذهب المبرد فنقول إذما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان ظرف زمان إذما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تتب فعل مضارع مجزوم بإذما مع علامه جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت بقيه الاعراب على حاله لا يختلف والخامسه عشرة اذا ما طبعا اذا ما قل من يذكرها من النحات في أدوات الشرط ذكرها المصنف هنا وهي من الأدوات التي يندر استخدامها الأصل اذما الكثير استخدام إذما أما إذما فاستخدامها قليل بهذا اللفظ وقيل إن استخدام إذما خاص بالضرورة خاص بالضرورة الشعرية وقيل ان استخدامها شاذ لا يقاس عليه يعني حيث جاءت نعربها أداة شرط ولا نقص ولا نجعل عملها قياسي لا نطبق عليها في كلامنا لا نأتي بها في كلامنا لأن الشاذ يحفظ كما جاء ولا يدخل في كلام من يريد أن يتكلم في يعني هذه الجملة جاءت من العرب فيها إذا ما أداة شرط نبقها على حالها ولا ندخل إذا ما في كلامنا إذا ما ردنا أن نأتي بأداة شرط نأتي بغيرها من الأدوات القياسية فإذا إذا ما ما قيل في إذ ما يقال فيها حرف أو حرف أو اسم إذا نحو قال نحو إذا ما تعمل بعلمك تكون خير الناس إذا ما حرف شرط جاز مبني على السكون لا محل له من الإعراب يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه تعمل فعل مضارع مجزوم بإذامه وعلى مجزمه السكون وهو فعل الشرط بعلمي الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب علمي اسم مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة علمي مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه والجار والمجرور متعلقان بالفعل تعمل تكون فعل مضارع ناسخ مجزوم بإذامة وعلى جزمه السكون وهو جواب الشرط واسمه ضمير مستتر وجوبا تقدره أنت خير خبر تكون منصوب عن التصبيل الفتحة خير مضاف الناس مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة هذا على مذهب السبوي إن عرضنا أن نعرب على مذهب المبرد الاختلاف فقط في إذامة اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ضرف زمان مثل إذماء بقية الاعراب لا يتغير يقول وهذه الاحدى عشرة أداء كلمة وهذه الإحدى عشرة أي الإحدى عشرة كلمة تجزم فعلين مسميين شرطا وجزاء الأول نسميه فعل الشرط والثاني نسميه جواب الشرط وجزاؤه لأن الثاني مترتب على الأول ترتب الجزاء على الفعل وصلى الله على نبينا محمد يعني كشخنا وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الحروف التي تنصب الحروف تجزم المتفق عليها جماعا إن فقط, فقط. المختلف فيهما والراجع حرفية المختلف فيها والراجع حرفيتها والراجع حرفيتها إذمة وإذاما المختلف فيها والراجع اسميتها مهما الباقي أسماء نعم. مبنية ما عدا أي مع أي معربة. أي معربة لانها ملازمه للاضافه لفظا او معنى